بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م تنزيل الكتاب في من رب العالمين يقولون بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَفِيرٍ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَفِيرٍ مِنْ قَبَلِكَ لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa arsh ma lakum min لفنا تتذكرون يدبل الأمر من الثمائن الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة Fi yomin kadam qadaru al-fasana min ma taqddun. Senként semmi, elhozta, és a 1. 2. فِيهِ 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. وَلَلَنَّا فِي نَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِنِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَّوَفِّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّنَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَائِذٍ مُجَّرِمُونَنَا كِثُرُوا إِنْسِي مَنْ دَوَبِّهِمْ رَبَّنَا رَبَّنَا أَبَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِعَنِ النَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنْ لَا أَمْلَأُ أَنْ مَكَانَ مَنَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إنا وَذَقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا أَذْكِرُوا بِهَا قَرْضُ الْجَدَّ وَسَبَّأُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَمُمْجَّزَ يَزْتَكْبِرُونَ Allahu Akbar, Allahu Akbar. a nem az a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 فَكَانَ فَاسِقُ لَا يَسْتَوُونَ أَمَالَذِينَ آمَنُوا وَآمَنَ الصُّبْرُ لِأَعْتِفَ لَهُمْ فَلَهُمْ, فلهم جَنَّةُ الْمَعْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وقيل لهم زوقوا عذابا للذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب لكبرين علهم يرجعون وَمَا وَمَنَظْرَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ أَنْهَارُ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدَ أَتْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا ههدا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أهمتا يهدون بأمرنا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُعْرِضُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ akkor a koronák mennek a mélyben, mert azért, mert azért, mert أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زرعا تأكل مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أفلا يبصرون ويقولون متها O, a Fátégen! Fől, akik kifáro, émalnuk, és nincs jön a